يجوز لأنه لصاحب المواشي مصلح في هذا الوطن حتى لا تختلط بمواشي غيره ولكن نهى الشارع وبالغ في النهي عن وسم الذاب في وجهها لذلك لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام ذابة أجوسمة يعني في الوجه لم يذكر هنا في الحديث في الوجه لكن ترى الحديث يدل ان الوثن كان في الوجه والوجه احد شيء من بدها من الحيوان ولذلك تبايف هذا الحيوان واستبجر حتى ظهر الدخان من خريه من شدة ايش ما لقي من اثر النار الكي يعني في الوجه فظهر الدخان يعني البخار من شدة تألمه من هذا الوثن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا يعني ابعده الله عن رحمته هذا الذي وسم هذه الداربة في وجهها ثم توجه إلى جميع الناس لأدل الوثن فقال لا يثمن أحد من وجهه لا يثم لا يخط النار الوجه ولا يضربنه أيضا حتى الحيوان ما بجوز ضربه في الوجه ويجي في كلامه ذلك وإنما يضرب في مكان آخر لأن هذا الوجه هو أيضا مما يتميز به الحيوان عن سائر آضائه وبدنه لذلك إذا كان الشهر الحكيم ترفع بالمسلمين عن إهالة الحيوان بضربه في وجهه فأولى وأولى بالمسلم أن يترصع عن ضرب الإنسان في وجهه حتى ولو كان عبدا مملوكا حتى ولو كان كافرا ذلك من آداب الإسلام مثل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين بمن العمل به والحمد لله رب العالمين هنا سؤال السؤال هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكة ونحصره يوم قيامة آمى قال ربي لما حشرتني آمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم توسع الشؤال تفسير هذا النص القراني تفسيرا شافيا قبل التفسير المطلوب والذي نقول ما يسر الله لنا منه أريد التنبيه جرد عادة كثير من الناس أنهم إن قرأوا آية ابتدأوها بالبسملة او بالإستعادة البسملة هنا لا أقول كتبت من أي الآية فقد تكون كتبت من أجل وقد تكون كتبت من أجل أنه أي كتاب يبتدا بسم الله كما وشاء في كل سؤال يأكيني كما سيأتي السؤال سؤال لكن قصد التنبيه أن مسلم إذا تلا آية للإستشهاد أو للسؤال عنها فليس من الشرع أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري أو أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري والإستعادة بين يدي الآية أشهر من البسمله بين يديها عند الناس يعني تجد الخطيب بها الناس ويريد أن يقرأ ايه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا وبعضهم يخطئ حتى في التركيب العربي فيقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خطأ في التعبير بل هذا كذب لأن الله ما قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا يجب أن نكون دقيقين فيما نعزو إلى الله بل حتى إلى رسوله الذي يقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري أن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري إذا هذا خطأ من أين جاء من سوء فهم لقول الله عز فاذا قرات القران استعن بالله شو فهم ما هو يظن الناس ان هذه الايه معناها فاذا قرات القران سواء بالتلاوه او بالاتشحال استعن بالله هذا خطأ وانما معنى الايه اذا قرات القران لاستلاوه لا للاستشهاد فسعي الله شو الفرق بين القضيتين ومن اين عرفنا هذا الفرق اولا الفرق بين القضيتين هذه السائلة تسأل عن الآية شو تفتيار لما تريد ان تجلس لتتلو القرآن للاعتبار والتذكر فلا بد من ان تسعيب الله عز وجل لكن اذا ارادت ان تسأل عن الاية شو معناها ما هي بصدد التلاوي وإنما هي بصدد العلم والاستيباه والاستفهام فلا ينبغي ان يبتدا الايه حينذاك بالاستعاذه انا في صدد الوعظ والتعليم لا ينبغي أن أقول قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانما رأساً أقول قال الله تعالى ومن اعرض عن ذكري إلى آخرين. ودليل التفريق هو السنه العمليه وهناك عشرات الاحاديث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس يعلمهم فيأتي إلى آية فنجده لا يقول اعوذ بالله الشيطان الرجيم ويتلو الآية رأساً يقتلق الآية مثلاً وما أثر الأمثلة لما جاءوا الاعراب الفقراء فتغير وجهه وحزن عليهم فلعب الناس وعلمهم ونصحهم وقال قال تعالى شو سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وفيقول لاغرين ما قال عوض بالله من شيطان رجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوه الى آغرين هذا التنبيه أحذبت أن أقدمه بين يدين الجواب عن هذا الشؤال أما تفسير الآية فيما تحضرني الآن فقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري أي عن كتابي وقراني أعرض عنه مستكبرا والذكر أول ما يذكر هو القرآن كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالله عز وجل يخبر بحال من أعرض عن اتباع كتابه حاله في الدنيا وحاله في الاخره فيقول ومن اعرض عن ذكري عن كتابي وعن اتباعه والعمل به فجزاؤه ان له معيشه ضنكا اي له حياه شديده تعيسه في الحياة الدنيا وبالعكس او ليس بالعكس وبالاضافه الى ذلك يقول تعالى ونحشره يوم القيامة آم. يعني أن الله عز وجل يعذب الكافر في الدنيا قبل الآخرة بسبب أراده عن ذكره واتباع كتابه. ولا يشكل هذا أننا نرى كثيرا من الكفار والفساق نراهم يتمتعون في الدنيا كما ستمتع لنعام فنظن أنهم مسرورون وأنهم في رغد من العيش يغبطون ويحسدون عليه لا ينبغي للمسلم أن يظن هذا الظن لهؤلاء الكفار أو الفساق لأن الحقيقة أن هؤلاء الناس الذين يعيشون على مخالفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعيشون كما قال تعالى عيشة انضانكا وإن كنا نراهم يتلهون ويأكلون ويشربون ويتمتعون لكن هذا السرور ليس هو السرور الظاهر الذي تراه يلبس مثلا ثيابا جميله براقة ولكن قلبه يغلي خوفا على صحته خوفاً على أولاده خوفاً أن يأتي الموت فجأةً فهو في قلبه يعيش حياة تعيثة وشديدة فلا نغتر بما نراه من الظواهر والعكس من ذلك نجد رجلاً مؤمناً ثقياً صالحاً رفت السياغ رفت الهيئة لكن هو قرير النفس نسأل البال لماذا؟ لأنه يعيش لله ويموت لله عز وجل فهو لا يخشى ما يخشى هذا الكافر من أن يعذب في الدنيا قبل الآخرة هو يعلم يقينا أن حياته في الآخرة أن يحشر أيضا كما قال ربنا في هذه الآية أعمى ويخشى في الحياة الدنيا من طوارئ الزمن أما المسلم فليس يعيش هذه الحياة الضنك لماذا لأن حديثا واحدا فقط يتذكره يجعل حياته حياة رغيدة سعيدة ولو كان يأكل الخبز اليابي ولو كان يشرب الماء العكر لأن المهم ليس المادة والجسد بقدر ما هو المهم من استقرار النفس والقلب حديث واحد يجعل المسلم في حياته سعيدا الدنيا قبل الآخرة ذلك مثلا كقوله عليه الصلاه والسلام عجب امر المؤمن كله ان اصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فامر المؤمن كله خير وليس ذلك الا للمؤمن ينجو الإنسان في هذه الحياة إما أن يعيش في فرح أو يعيش في فرح أو ما بين هذا وهذا فإذا كانت فرح يساوي عند المسلم فرحا وإذا كان ضر يساوي عند المؤمن السرور فإذا حياته كلها خير له فهو يعيش إذن في حياة سعيدة أما الكافر على العكس من ذلك، هو يكد ويشقى في سبيل جمع المال، ثم تساعده الفرصة لأكل شيئا لذيذا، ولكن هو هذه اللحيمات التي يأكلها لا يشعر بسعادته فيها، لأنه محاط قبلها وبعدها بأن يكد وأن يتعب وينصب ليجمع هذا المال ويحرص عليه، ان يسرق أن يلص، ولذلك يدعو في المال. في البنك بخاطئ من البنك يفله فيذهب عليه المال كله فهو عايش دائما وابدا كيف ما زار وكيف كما قال تعالى في معيشة بنكا ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة بنكا ونحشره يوم القيامة آمة يعني لا يهتدي سبيلا يوصله إلى الطمأنينة وإلى الحياة السعيدة لأن الله عز وجل إنما يهدي سبيل من أناب إليه في الدنيا فهناك في الآخرة فأمامهم نور وخلفهم نور ينشون في نور ويؤديهم ذلك النور إلى طريقهم إلى الجنة أما الكافر فيبعث أعمى فيقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي في الدنيا خلقتني بصيرا فما بالك الآن تحشرني أعمى فيجيبه ربنا تبارك وتعالى بما خلاصه الايه ان الجزاء من جنس العمل قال تبارك وتعالى قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى انا خلقتك بصيرا لا لتستغل هذه النعمه وغيرها في معصيتي واننن خلقتك بصيرا تبصيرا طريق الحق فتتبعه لترضيني انا وانت لم تفعل ذلك فقد اتتك اياتنا اي جاءتك ايات الله اي ذكر الذي اعرض عنه فنسيتها النسيان هنا ليس بمعنى ذهاب الايات من الذاكره وإنما النسيان هنا بمعنى الترك والإعراض كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي أعرضت عنها تركت العمل بها فكذا وكذلك اليوم تنسى الله عز وجل في بالطبع ولذلك هذه قريلة على أن النسيان المقصود في الموضعين من الآية إنما هو الترك والإعراض كما قلت الجزاء من جنس العمل كما اعرض هذا الفعل في الدنيا عن ذكر الله عز وجل والعمل به فجعله نسيا منسيا كذلك ربنا عز وجل يجاديه من نوع عمله فهو ينساه يعرض عنه ويلقيه في جهنم وبئس المصير هذا معنا الايه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها أي ترفت العمل فيها وكذلك اليوم تنسى أي نتركك في جهنم بعيدا عن رحمتي وعن عصي ومرضاتي هذا ما تيسر حول هذه الآية آياتنا لا لا لأنه هذا إعراض هذا نسيان سلاوي الذي تعانينه وهنا ليس هو المقصود ولعلك كنتي من حديث والحديث ضعيف وهو أن معنى الحديث أن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه جاء يوم القيامة وهو أجزاً هذا الحديث ضعيف السند ولا لا شك مجلوم مصاب بداء الجذاب مصاب بداء لكن الحديث ضعيف المهم في هذه الآية أن المقصود هنا بالنسيان هو ترك العمل. وإلا لو افترضنا إنسانا عرف كثيرا من أحكام القرآن مثل الخلا و الذكاء لكن حفظ الآيات الواردة فيها ثم نسيها وهو الله يقول لو أقبل الصلاة يقيم الصلاة آت الزكاة يسج الزكاء حج البيت بحج طائم لطرائل الله عز وجل ولكن هو مو طالب علم حضر في اول امر ثور او ايات من ثور مكراها مع الزمان نسيها لا شك ان هذا ليس كمانا ولكن هل هذا يقال له كذلك اتتك اعياتنا فنسيتها لا المقصود بنسيان هنا كارث العمل مش نسيان التلاوي ابدا آياتنا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ترسك هنا أسئلة نجيب عنها باقتصار فقد تأخر الوقت بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول إذا ظهر المصلي بعد أن انتهى من صلاته نجاسة في الثوب أو مكان فهل يعيد صلاته أم صلاته صحيحة؟ الجواب صلاته صحيحة بدليل أن الرسول عليه السلام صلى يوما فينا عليه ثم خلعنا عليه فخلع أصحابه نها لهم فهم خلفه بعد أن سلم قال لهم عليه الصلاة والسلام لما نزعته نها لكم قالوا رأيناك نزعت ونزعنا قال إن جبريل عليه السلام أخبرني بأن فينا علي أذى يقول فخلعتهم لما علم أنه في نجاس في ومعنى هذا لأنه أتبر صلاته السابقة على صحيحة في الصلاه فاذا كان تبين له في اخر الصلاه أنه في نجاسه في الثوب أو المكان فذلك لا يضر في صلاته فهي صحيحة السؤال الثاني عن عمر بن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مجتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما رشول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله حق من تزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتذر. إذا صلى ولا يجتمل أحدكم في صلاة اجتمال اليهود هل نفهم من الحديثين في كلمة اجتمال القائد الفقهية القول مقدم على الفعل أم أن اجتمال الرسول صلى الله عليه وسلم كان غير اجتمال اليهود الجواب الأخير هو الذي ينبغي تمنيه اجتمال الرسول عليه السلام على جاء في حديث عمر بن نبيه هو غير اجتمال اليهود هو مفسر في نفس الحديث واضح ان طرصيه على عاتقيه يعني كان اطباع في الحج فرض من هود وفرص من ليس فهذا ليس اجتمال اليهود, اجتمال اليهود يرمي البلطاني على كتابه بضبه هيك فهذا معرض لأقل حركة انه ينكشف وقد يبدو عورته او شيء من عورته فاجتمال اليهود ليس فيه الحيطة في سطر العورة بخلاف رمي طرف من هنا وطرف من هنا فحديث عمر ابن ابي سلمة فيه ذكر لغزة الاجتمال لكن ليس فيه ان الاجتمال كان استعمال يهود. بل في بيان أن هذا الاجتمال كان برمي أحد طرف من الثوب هنا وطرف من هنا هنا والمنهي عنه هو اجتمال اليهود واجتمال اليهود قطعا هو غير الذي فعله الرسول وغير الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال الثالث اختلف العلماء والفقهاء في التسليم من الصلاة فمنهم من يوجب التسليم للمين ونسار ومنهم من يقول بأن السنة تسليمتين والواجب واحدة الجواب هو هذا الاخير التسليمتان لا تجبانم عنها وانما الواجب منها التسليمة الاولى وهي ركن لا تصح الصلاة الا بهذه التسليم الاولى اما التسليم الثانية فيها سنه فهي سنه لأنها وصلت عن الرسول عليه السلام أنه في بعض الأحيان كان يقول السلام عليكم ورحمة الله بس فهذا هو الركن ولا تصح الصلاة إلا بها التسليم. أما التسليم الثانية فهي سنة والأفضل إتيان بها ولو احيانا ما هو المقدار الذي يفضح المصلي به بين قدميه ليس في هذا السؤال سنة والمسلم إذا صلى وحده أو إماما وقف الوقف التي يرتاح لها سواء فرج بين قدميه خمس أفاضع كما تقول بعض المذاهب بدون حجة أو أكثر من ذلك أو أقل المهم يقف الوقت التي لا يتضايق منها لكن كما قلت هذا في حالة كونه يصلي وحده منفردا او اماما اما اذا كان يصلي في الصف فهناك وقف متكلفه لا بد منها لا بد من التفريج بين القدمين بحيث ينتفق قدم اليمنى بقدم جاره اليسرى وقدم قدم اليسرى بقدم جاره اليمنى ونصير الطف كما قال تعالى كالبنيان المرصوص فالصف الذي يصفونه اليوم الرجال تضلع عن النساء النساء أبعد ما يكن عن التلاصف الصف الرجال أحسن منهم لكن بقليل فتشفية الصفوف مع طلاط الأقدام والمناكب هذا من واجبات الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تشفية الصفوف في رواية يقول من إقامة الصلاة ففي اخرى يقول من تمام الصلاة فالصلاة التي لا تسوى فيها, فيها الصفون فيناقضة بدليل هذا الحديث لذلك يجب التراص بالاقدام وهذا التراص يتطلب فرج تختلف من انسان آخر. من انسان بدين مثلا فلاني موسي عرضيك كثير، من انسان نحيث على نسبة نحالته تكون يصلي بين قدميه. وإن بغي أن يلاحظ بهذه المناسبة الرجال وفضل عن النساء أن التفريق بين القدمين ما لازم يكون مبالغ فيه بحيث أن حينما نسعى حينما نسعى بالتفريق بين القدمين للنفخ الأقدام بعضها في بعض نعمل فرجة بين المنكب والمنكب بيكون يعني مثل أبي والمثل العامي بنتحسنها بنعميها لانه يجب لصق الاقزام ولصق المناكب ايضا المنكب مع المنكب والقدم مع القدم فانا مثلا لما اتفرج وبيالف في التفريج مع من هيك هذاك ما مرص معي هو راح تمشي لكن لما وقف وقتي طبيعي وركز حالي شو يعامل كراك لصق منكبي منكب جاري من هون ومن هون كذلك قدمين هذا التفريج المبالغ فيه يفعله بعض اخبارنا السلفيين حرفا وجهلا حرفا منهم بلص القدم لقدم هو ينقل هيك رجل شوي هداك مو سلفي ولا هو سنة مجرد ما يشرب المسكس قدم جاره قدمه هو قاعد يغرب عنه شو بسأل صاحبنا؟ كمان مألة ثاني وحتى يمكن ان ينسرش في مجده مشان يسيل اذا انت تكره الناس على ان يكونوا المؤمنين انت اعملوا اجبط مجرد ما تنقوا القدمة في شوية حسيت هرب فهمت ان هو ليس على السنة تركوا بقى فلا توجد شقة ما ضعيني بين قبيره والخطة في المنكر في الكتب. هذا ادب يريد يلاحظه السلفيون النساء ورجانه نقص القدم بالقدر والمنك بالمنكر مو بس نمسق القدم ونفرج بين المنك والمنك لا هو إذا أخذنا القضية بالعقد لفت المنكب بالمنكب أحسن من لفت القدم بالقدم مع التفريج بين المنكبيين يعني عنا عنا هذه عادية السورة الكاملة لفت القدم بالقدم والمنكب بالمنكب عنا سورة ثانية لفت المنكب بالمنكب مع عدد لف أيضًا قدم هي سورة ثانية السورة الثالثة لفت القدم بالقدم, بالقدم والتفريج هذه المنكر فعلي في تجيب المرتبة الثالثة والمرتبة الأخيرة الرابعة والأخيرة هو التفريج بين الاقدام وبين المناسب معناها الصف هذا ما هو كالبنيان المرسوس فهذا جواب بالنسبة لما يتعلق بالتفريج بين القدمين إذا صلى وحده اماما أو منفردا ما في ثنة مهينة قرنا اذا طلع في الصق انا بجع من ربط المنكب المنكب والقدم بالقدم نعم مو جاي ما انت ايه خلاص من احنا سنتركنا شو اذا تشلحه ناجي. اما اذا ما انا مثل ثانيه او كوزدر. يقول بس كابل فتر انه العلماء تقولوا هو واجه شو المكان السلمي هاي هو شرط لكن هالشرط ليس خط لعذر في, في الجانب حاضر. انت حواتي شي وين عايك الزرية نعم لا. انت حواتي اظن من الجميع لا نعم جزء عندي حاضر حاضر. حاضر حاضر.